يا ايها الذين امنوا ما الذين يدعونكم عاتل الذين يدعونكم من انكم كافرون ان الله علم المستقيم واذا فمنهم من يقول فمنهم من يقول أن يقوم تادى الظهار في إيمانا فأمننا الذين آمنوا فزاد فزادى الظموره وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فذابتهم رجسل لا رجسل وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم في كل عام Ya nūn ya nūn kulli amin, ma'man ya ma'man ya yūmna la yūmūn, yūmna la yūmūn ya lahu yasakūn. Wa yatahu tihālūna ba'da dūn, na هل يراكم من حجرهم من صرفوا طرف الله قلوبهم بأنهم بأنهم طرف لا يستمرون لقد جاءكم رسولهم من قسيتم عزيز عليه ما عميتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين وقلوك رحيم فإن تغلوا فقل الله فقل حسبي الله لا إله إلا عليه العرش انزلنا اليك الكتاب بالحق لكي تحاكم به الناس ويكون لك ذكرا اجعلنا نفتح حجبا نلقينا اذا وجهه من حضور على النار وبشر الذين اراموا اجلهم قال الكافرون ان هذا لسعر مبين ان ربكم الله الذي خلق, خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبرنا ما من شهي الا من دخل اثمه لا إيمان وفكرة دون أبدا تسكون أبدا تسكون إلى يوم جمع الجميع واتقوا الله يوم الحساب يوم يرجعون فتولنا إلىه. يجري الذين آمنوا وأمنوا الصالحات بالقصة والذي إلك قولهم شعب من حنيين لهم شعب من حنيين وأذاب وأذاب بما كانوا الذي جاءنا ثم ضياعا او والقمر ما علم الله ذلك الا بالفظه إن في اختلاف الليل والنهار إن في اختلاف الليل والنار وما, وما خلق الله في السماوات ونغط لآيات لآيات لطوم يتقون إن الذين لا يحجون لقاء وَمَنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Allah ajr alim, ajr alim al kadir, ajr alim al kadir wal kamil, ajr alim al kadir wal kamil jannatina وتحيجهم من أهدى الآخران وآخر دخواه أن الحمد لله أن الحمد لله العالمين ولو الله للناس الشرك أجانه بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يحجون لقاءنا في وإذا دعانا دعانا أو, قائمة أو قائمة فلن كذبنا عن مدره مرض كأن لم يدعنا مرض كأن لم يدعنا إلى ضرر كذلك ذين المسرفين ما كانوا يعملون ونقلم لكنا القرون من قبلكم لما ضربوا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 ولقد أهلكنا قولوا من قبلكم لما ظلموا وجاءت رسله بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجدر قوم ثم جعلناكم خلائف بلغض من بعدهم لننظر لكي نعملون وإذا تسنع عليهم آياتنا على الذين لا تحسون رقابة لا فانفقوا <تصفيق> اذقا اذا جاء او بث ولما يكون لي اذبت له من رد القاء قل لو ما الله ما سكنت عليكم ولا اذاكم فقد فقدنا فيكم تطيبوا في الدنيا وخذني Allahumma inni as-salaamu alaika. Inna Allahu an-nabiya nafas sadda bi-alaheya. Inna huwa al-akhlaqul muzammil. Wa yafduhu nafsuhu nafsiyyatil adalahu. Wa سبحانا سبحانا وجعلهم ما يحركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختنفون فأوزنا هي آية من ربه وقل إنما الخيب لا وإذا أدقنا الناس رحمة من ذأب جراء أبستهم إذا لهم نصر في آياتنا واجهنا أسرع نصر إن رسل لا يكتبون ما تنقرون هو حتى عند قلوب الكل وذعين بهم وذعين بهم بريح وسلو بها وتلحوا بها جاء أثنيق العاطق و جاء وَلَوْ جُمِعَ كُلُّ مَعَلِمٌ وَظِينُ وَظِينُ أَنَّهُ أَحْيَى بِالْجَهَالِ الْجَاهِلِ الْجَاهِلِ فلما مَأْثَرُهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي رَغَدٍ إِذَا مُكِّنُوا فِي رَغَدٍ مِنْ غَيْرِ رَحْمَةٍ يَا أَيُّهَا الناس إنما لاج والح في جشيث إلينا رّك سّ بما م إنما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس ولا حتى إذا أقلت الأرض نخرها وانسينت وظن وعند أهلها أَنَّهُمْ قادرون عليها أتاها أتعنا أمرنا ليلة ونهارا فدعلناها قفيدا كأن لم تقل كذلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعون إلى ذلك السلام ونسبي من يشاء إلى أفراق